هَا أَنتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجْتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا